بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل يذكر رحمه الله في هذا الفصل الخاص وعرف رحمه الله الخاص قالوا الخاص يقابل العام أي الخاص ضد العام وسبق أن العام تعميم شيئين فصائدا فدل على أن الخاص ما لا يعم شخصين فصائلا فالخاص هو المحصور سواء بالعدد مثل عشرون كتابا أو بالاستثناء أو غير كما قال والتخصيص المراد بالتخصيص هو الدليل المخصص للعام ذلك قال والتخصيص تمييز أي اخراجوا بعض أفراده أي بعض أفراد العام بالذكر مثل لو قلت أكرم زيدا هذا عام فلو قلت أكرم الطلاب هذا عام إلا زيدا أخرجت زيدا من الإكرام وينقسم الخاص إلى قسمين متصل وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون متصلا بالعام هو, هو الذي استقل بنفسه مثل آية عامة وتخصصها آية أخرى أو حديث وسيأتي باذن الله قال فالمتصل الاستثناء مثل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ان الانسان خلقها خلقا لوعا اذا مسه الشر جزوعا الا المصلي قال والشرط كقولك مثلا ان نجح زيد فاكرمه فالاكرام خاص بما إذا نجح وإذا لم ينجح لا تكرمه قال والتقييد بالصفة مثل قولك أكرم طلاب دروس الحرم فهو هنا وصف طلابهم أن يكونوا من دروس من طلبة الحرم ومثل أكرم طلبة العلم الشرعي وهكذا وسيأتي إن شاء الله تفصيل لما سبق نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم